117. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين 118. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 113. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 114. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 115. ومنهم من يستمع إليك 117. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 118. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 117. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون 118. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبئ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما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 119. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم, فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون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 قُل لا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُواْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أفلا تتفكرون وأنجر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا يقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟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 119. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 110. ولا حبة في ظلمات الأرض 111. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 112. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُماتِ البر والبحر تدعونه تضرع وخفية لَئِنْ أَجَانَ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 117. قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 118. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله 119. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران 110. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا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 فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاءَ وَأَنْتُ وَالْأَرْضَ حَلِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ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 وزكريا ويحيى وعيسى وإلías وكلهم من الصالحين وإسмаيل واليسع ويونس ولوطى وكلن فاضلنا على العالمين ومن آبائهم وذررياتهم وإخوانهم وجب بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِنَّكَ فَرَضْتُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤَلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُمُ قُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 119. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء 110. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 111. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم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 وَتَرَكْتُم مَا خَوَلْنَاكُم وَرَاءَ ظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 111. لأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 112. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 113. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء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 وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشت به وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم 119. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 110. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 111. سبحانه وتعالى عما يصفون 112. بديع السماوات والأرض 113. أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقرفون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طربت إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم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 111. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 112. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلاً منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي ويذرونكم لقاء يومكم هذا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 ما عملوا وما ربك بغافلٍ أما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إيشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ضرية قوم آخرين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 111. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 112. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 113. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زيّن الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم قتل أولادهم شركائهم ليُردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والضمان متشابها وغير متشابه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 إنه لكم عدو مبين فمالية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 لا صادقون فإن كذبوا كفقو ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.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 إلَّا تَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنْتُمْ إلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجْجَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ أُمْشُ هَدَاءً أَنْكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنة من قبل لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل تظرون إن منتظرون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 111. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 112. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 113. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء 114. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تخترفون وهو الذي جعل لكم خلائق